بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده علينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزهي عنا خيرا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه واجمعنا به يا ربنا فعليين إنك ولي ذلك والقادر عليه الله اللهم عن الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن سار على هديهم وتمسك بسنتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوة الإسلام والإيمان تعرضت بلادنا في هذه الأسابيع الأخيرة إلى موجة من الاحتجاجات وإلى تعبير شعبي كبير عما يدور في خواطر كثير من الناس وقام بهذه الاحتجاجات وبتلك المظاهرات فئة من الشباب الواعي المثقف لم تكن مظاهرة عادية وإنما هي كانت تعبيرا قويا عما يدور في داخل كل منا غير أنه كان لا يستطيع أن يعبر عما بداخله فجاء هؤلاء الشباب الأتقياء الأنقياء وخرجوا جميعا يعبرون عما بداخلنا جميعا معشر المسلمين في مصر خرجوا لا يطلبون جاها ولا سلطانا وإنما خرجوا يطالبون بحقوق مشروع وهذا ما أقره العالم كله فإننا سمعنا ورأينا تحليلات في جميع وكالات الأنباء العالمية التي صورت هذا الحدث. ونقلت هذا الحدث الجل إلى جميع أنحاء العالم وتعاطف العالم كله مع تلك المطالب المشروعة خرج الشباب أبرياء في مظاهرات سلمية بيضاء لا يحمل أحدهم سلاحاً ولا شيء يدافع به عن نفسه، غير أن أرباب الباطل ودعاة الباطل وقفوا في وجوه هؤلاء الشباب الأبرياء وعاملوهم معاملة قاسية استنكرها ليس فقط من يعيشون في مصر. بل استنكرها كذلك العالم كله لأنهم كانوا يريدون أن يعبروا عما بداخلهم بطريقة سلمية ليس فيها تخريب ولا تدمير ولكن خرجوا كلهم يطالبون بتحقيق العدالة الاجتماعية بين طوائف الشعب حتى لا يعيش طائفة في غنى فاحش وتعيش طائفة أخرى في فقر مضجع يريدون المساواة في توزيع الثروات والعدالة الاجتماعية بين جميع طوائف الشعب الذي عانى الكثير والكثير على هذا في هذه الفترات وتلك الأحقاب المتوالية. من الظلم والاضطهاد والاستعباد أنا لهذا الشعب الحر الأبي أن ينال حقوقه وحريته بطريقة عادلة سلمية ونحمد الله تبارك وتعالى أن استجاب كثير من السياسيين وأرباب الفكر ومن بيدهم مقاليد الأمور استجابوا لكثير من تلك المطالب وهذه الحقوق المشروعة لم يجدوا أمامهم بدا من أن يستجيبوا لهؤلاء الشباب هؤلاء الشباب الأبرياء الذين ضحوا بدمائهم وضحوا بأرواحهم وخرجوا يحملون أرواحهم على أكفهم ولقد رأينا مشاهد تدمع لها العيون وتقشعر منها الأبدان في تلك المظاهرات رأينا حالات القمع والقتل دون وجه حق ومع ذلك صمد هؤلاء الشباب صمود الشموخ وصمود من على حق وقفوا في وجوه هؤلاء الطغاة وأولئك العملاء الذين أرادوا أن يطفئوا هذه الظاهرة وتلك المظاهرة التي عبرت ليس فقط عما يحمله هؤلاء الشباب بل عبرت بصدق عما يدور ويجول داخلنا جميعا إخوة الإسلام والإيمان في مصرنا الحبيبة وتآمر البعض وأقول البعض وليس الكثير من أجهزة الأمن تآمروا على هذا الشعب الأبي الطقي النقي إلا أن الله سبحانه وتعالى كشف ألاعيبهم وكشف مؤامراتهم وأذكر كذلك أن كان أنه كان هناك من هؤلاء الشرفاء من ظل في موقعه يدافع عن تلك الحقوق ويدافع بوطنية وشجاعة وبسالة عن عمله ومات وهو يدافع عن عمله في إحدى أو في أحد السجون يدافع ويقاتل حتى نال الشهادة في سبيل آداء الواجب الوطني وهو شهيد إن شاء الله رب العالمين نعم من بين هؤلاء شرفاء ظلوا في مواقعهم حتى بعد أن تلقوا الأوامر بالانسحاب من مواقعهم والتخلي عن مواقعهم نعم ظلوا في مواقعهم حتى بملابسهم العادية ولم يكونوا في زيهم الزي الشرطي وإنما ظلوا يدافعون عن الواجب المنوط بهم في ملابسهم العادية نعم إنهم شرفاء أنقياء أتقياء. رفضوا أن يتآمروا على أهلهم وعلى زويهم نعم إنها ملحمة عظيمة رأيناها في هذه الأيام القلائل الماضية رأينا الشباب الذين كنا نظن أنهم ليست لديهم أي شعور بالمسؤولية رأينا هؤلاء الشباب يخرجوا في جماعات وفي لجان شعبية يحرصون بيوتهم وممتلكاتهم الخاصة والعامة جلسوا ساهرين الليل كله أيام متعاقبة يحرصون في يقظة تامة وفي إيمان تام بواجبهم تجاه بلدهم وتجاه إخوانهم جلسوا جميعا يدافعون ببسالة عن أوطانهم وعن أعراضهم وعن أموالهم لأنهم علموا وقرأوا وسمعوا حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون وطنه فهو شهيد علموا هذا الحديث وعرفوا أنه حق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل التضحية وفي سبيل الشرف وفي سبيل الدفاع والزود عن هذا الوطن الأبي وبات هؤلاء الشباب أياما متلاحقة ومتعاقبة يدافعون لأنهم قرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله نعم رأينا ملاحم كثيرة عرف الجار جاره وتقرب الناس من بعضهم البعض كانت ملحمة بكل ما تعنيها الكلمة تقرب الجار من جاره بل وعرف الجار جاره وتعاونوا جميعا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم رأينا ملاحم كثيرة رأينا البيوت تتعاون فيما بينها في تقديم الطعام والشراب وما يحتاجه هؤلاء الشباب أثناء فترة حراستهم لأموالهم ولبيوتهم تعاون الناس جميعا في تقديم ما يحتاجون إليه من سلاح ومن طعام ومن شراب وما يحتاجه الواقف يحرس رأينا ملحمة كبيرة بل أننا أيضا وجدنا ما هو أكبر من ذلك وأفضل من ذلك حينما وقف المسلمون يحرسون الكنائس نعم والله رأينا ذلك إخوة الإسلام والإيمان رأينا المسلمين يحرسون الكنائس في ظل غياب الأمن وتعجب الأقباط من فعل المسلمين ومن وطنيتهم وتعجب الأقباط من حب المسلمين لإخوانهم الذين يعيشون معهم على أرض هذا الوطن حتى أن بعض هؤلاء الشباب طلبوا من إخوانهم الأقباط أن يذهبوا إلى ديارهم وإلى بيوتهم ينامون وينعمون في أمن وسلام ويتركونهم هم يحرسون تلك الكنائس وهذه الشوارع نعم رأينا ذلك والله إخوة الإسلام والإيمان عجبا لهذا الشعب القوي عجبا لهذا الشعب الأبي عجبا لهذا الشعب المؤمن النقي نعم رأينا هذه الأحداث ورأينا أولئك الشباب الذين سطروا في تاريخ هذه الأمة أمجادا عظيمة وسيظل تاريخ خمسة وعشرين يناير ألفين تاريخا تاريخ الأمل وتاريخ التطلع إلى مستقبل أفضل تطلع إلى الحرية والديمقراطية التي كنا نحلم بها منذ سنين متعاقبة نعم حقق هؤلاء الشباب <تصفيق> وسطروا بدمائهم الزكية فلقد فقدوا الكثير والكثير من هؤلاء الشباب صغاراً ورجالاً ماتوا بأيدي هؤلاء المتآمرين ماتوا بأيدي هؤلاء الخونة الذين خانوا وطنهم وخانوا دينهم وخانوا إخوانهم ونسوا أن الله سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام نسوا أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وحسبوا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 إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد نسوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت نسوا أن عقاب الله شديد وأما هؤلاء الشباب الذين أقدموا على تلك الخطوة وعلى هذا النصر المبين علموا أن الجهاد في سبيل الله والحصول على الحق والحصول على الحقوق المشروعة أن الله سبحانه وتعالى يكافئ من أقدم على هذا بجزيل العطاء والثواب علموا أن الله سبحانه وتعالى سيكافئهم في الدنيا قبل الآخرة وعلموا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أولئك الذين يسكتون عن الحق وأولئك الذين لا يدافعون عن حقوقهم بأنهم شياطين والساقط عن الحق شيطان أخرص هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يسكتون عن حقوقهم المشروعة نعم حقق هؤلاء الشباب في غضون أيام قليلة ما لم يستطع تحقيقه كثير من الشباب قبلهم وكثير من الأجيال قبلهم وكنت أظن في هؤلاء الشباب أنهم شباب تافه وأنه شباب لا يعرفون شيئا عن تحمل المسؤولية وأنهم ليس لديهم شاغل إلا النزه وتحقيق الرغبات ولكنهم أثبتوا, أثبتوا بجدارة أنهم رجال وإنهم يستحقون أن أقبل أيديهم جميعا أيديهم البيضاء التي سطروا بها تاريخا عظيما لمصرنا الحبيبة نعم لا بد إخوة الإسلام والإيمان من الليل من بزوغ الفجر ولا بد بعد الظلم لا بد وأن يعود العدل لأنه كما قال الشاعر أن دولة الظلم ساعة وأن دولة الحق إلى قيام الساعة نعم ونحن كلنا أمل كلنا أمل أن تحقنا دماء هؤلاء الأبرياء وكلنا أمل أن تعيى هذه السلطة أن, أن زمن التغيير آت لا محالة شئنا أم لم نشأ ولا بد لهؤلاء أيضا أن يتحلوا بالصبر وأن يتحلوا بالتقوى عسى الله سبحانه وتعالى أن يبدل هذا الخوف إلى أمل، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يبدل هذا الذل إلى عز. نعم، لا بد وأن يكون لدينا جميعا أمل، أمل في الله سبحانه وتعالى، ولا بد وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه سبحانه لا يغير ما بقوم. حتى يغيروا ما بأنفسهم لا بد أن يقف كل منا مع نفسه وقفه ولا بد أن يصحح كل منا إخوة الإسلام والإيمان ما فسد من سلوكه ومن أخلاقه ومن وازع الضمير حتى نبني هذا الوطن الذي لا يستحق منا إلا كل تضحية فإننا إذا ما قدمنا لهذا الوطن بعطاء وانتماء وإخلاص فإنه سيعود علينا جميعا وسيعود على أبنائنا جميعا وسيعود على أحفادنا والأجيال التي ستأتي بعدنا بالخير كل الخير آنى لهؤلاء الطغاة أن يرحلوا وآنى لهؤلاء الظلمة الذين استبدوا والذين استغلوا تلك الثروات ونهبوها آن لهم أن يرحلوا عن هذا البلد الطيب الآمن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قرآنه وقال سبحانه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين هذا الشعب الأبي الوفي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى جند الإسلام وصحابته الأبرار حينما يدخل مصر وقال لهم إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا فإنهم خير أجناد الأرض وهو القائل أيضا صلى الله عليه وسلم في حقنا فهم في رباط إلى يوم القيامة وهذا واضح جدا إخوة الإسلام والإيمان في تلك اللجان الشعبية التي وقفت تحرس في غياب الأمن هذه الفترة الزمنية الطويلة هذا هو الرباط الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم نقول لإخواننا جميعا أبشر أبشروا فإن الخير قادم إن شاء الله رب العالمين أبشر فإن العدل سيتحقق بإذن الله تعالى وأبشروا فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم أبدا بل حرم سبحانه وتعالى الظلم وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رأينا البشارات إخوة الإسلام والإيمان في معاملة رجال الشرطة بعد أن عادوا إلى مواقعهم معاملة طيبة للمواطنين وهذا ما سمعته الآن من أجهزة الإعلام رأينا المعاملة قد تغيرت إلى الأفضل وإلى الأحسن وهذا كل ما نرجوه أن يسود الحب والوئام والاحترام بين الشرطة وبين أفراد الشعب هذا ما كنا نتمناه ونتمنى تغييره وقد حدث وبالحمد لله رب العالمين وإلى الأفضل دائما إن شاء الله رب العالمين أبشروا جميعا إخوة الإسلام والإيمان بالنور إن شاء الله وبالمستقبل الباهر إن شاء الله أسأل الله في عليائه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل مصرنا هذا سخاء رخاء أمن أمان يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا هذا سخاء رخاء أمن أمان يا رب العالمين. اللهم إن أمنا في أوطاننا وأمنا في بيوتنا اللهم أمينا في أوطاننا وأمنا في بيوتنا. اللهم بدل خوفنا أمنا اللهم بدل خوفنا أمنا وبدل ذلنا عزة وبدل ذلنا عزة اللهم بدل ذلنا عزة ولي أمورنا خيارنا ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم لا تولي أمورنا شرارنا اللهم أرحم شهداءنا اللهم أرحم, أرحم شهداءنا الذين ضحّوا بدمائهم في سبيل الحق والحرية يا رب العالمين اللهم أطبِّب جرحانا, اللهم أطبب جرحانا الذين جرحوا, جرحوا من أجل الحرية يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمناً م ما إنن يا رب العالمين اللهم اجعله آمناً مطمئنا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي اللهم على سيدنا محمد